وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا من لقد قلنا إذن شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فامنو الى الكهف لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أيْقَاظًا وَهُم نُقُودٌ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَهُ بِالوَصِيدِ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 اكمل المتت بعده انهم ان عليكم يرجمنكم او يعيدوكم في ملتهم ولا بلغنا إلى قول الله لنفعله وتحسبهم أيقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرارا ولمرئت منهم رعبا نعم الشمس وترى الشمس نعم في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتد وما يدل فلنتجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت لو رأيتها رأيت ما وصفنا تزاور يعني أو تزاور في قراءة بالتجديد تزاور قرأ عاصم وحمزة والكساء تزاور خفيفة تزورد تحمر مثل تحمر وقراها عبيد بكعب وابو رجاء قال تزورد المعنى أنها تعدل عنهم وتتركهم وقلنا بانها كان الكهف الله تعالى أدخلهم هذا الكهف لحكم عظيمة في فتحات تجويفات يدخل تدخله الشمس والريح حتى الأجساد لا تبلى وكان يقلبهم الله جل في علاه لأنه أنامهم ربي جل في علاه أنام أنامهم هذه المدة وكانت عيونهم مفتحة في قولي تقردهم تعدل عنهم وتتركهم فيتدخل وتترك وأيضا تنتشر والريح كذلك على <ألو> إذا اعتزلت وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ومشوا لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمركم الفقه قال وطار الشمس اذا طلعت تزاور عن كفيم ذات اليمين وإذا غربت تقليدها ذات الشمال وهم في فلوات من ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا هنا بعد ما بين الله في علا قدرات بعد ما الله في علا قدراته البالغه في انامه هؤلاء أصحاب الكاف وأن الله جلال فعلاء ألمهم وحافظ على السادهم وكان يقلبهم وأيضا مفتح عيونهم تدخل الشمس والريح وهذه من العظيم ربوية الله جلال قال ثم قال الله جلال فعلاء ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ما يهدي الله فوأ المهتدي وما يُضل فلا نتاجد له وليا مُشِدًا ذلك من آيات الله أن الله أدرى في علاه أنامهم ثم بعثهم وأحيأهم آية عظيمة من أعدي بآيات الله يهدي في علاه ما يهدي الله فوأ المهتدي ما يهدي الله فوأ المهتدي بأن هذا آيات الله يهدي في علاه وتعلم أن الله يهدي في علاه يهدي من يشاء ويُضل من يشاء وإذا قلنا يهدي من يشاء ويُضل من يشاء فالمشيئة تابعة للحكمة قال الله بالفعل ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا اليما من يهدي الله قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء نعم. من يهدي الله فهو المهتدي. ومن يضل فلن تدد له وليا مرشدا فهنا أيضا فيها عظيم خدرة الله دل فعلاء أن من هداه الله لو اجتمع من بأخطرها على إضلاله دل... على فلن يضل وأن من هداه الله دل فعلاء فمن اجتمع بأخطرها من بأختارها على ضلاله على هدايته فلن يهتدي والمسألة دائرة على القلوب والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقيب ما شاء منها و... ويزيغ ما شاء منها قال النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب بين أصفعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فأيما قل أراد أن يقيمه أقامه وأيما قل أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل, جل في علاه لذلك قال من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن ترد له وليا مرشدا فقد هدى هؤلاء السبعة نفر أو هؤلاء التسعة نفر المهم العدد الذي كانوا فيه هؤلاء الذين قد هداهم الله دل في عن القريه ببكرة أبيها، بأسرها كانت على الكفر وعلى الشرك، لا على التوحيد، وهو هداهم هم خاصة على التوحيد لعلمه من قلوبهم دل في القابل لذلك فإن الله يمكن له أمان يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفر أولياءهم الطغوت يخرجون من النور إلى إلى الظلمات. قال الله تعالى: ذلك من آيات الله يشير إلى إلى صنعه بهم من اللطف، فهي وهداهتهم سبحانه جل جل في علاه. بل وجعل عليهم هيبة ترعب من رآهم، لذلك ما أحد استطاع أن يدخل إليهم. قال الله تعالى. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمدئت منهم رعبا قال وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وتحسبهم ايقاظا وهم رقود يعني لو رايتهم لحسبتهم ايقاظا يعني لاقاظهم المنتبهون واحدهم يخذ وهذا لان الله كان قد فتح اعينهم ما كانت مغلقة وإلا لذابت فهذا من عظيم أيضا قدرة الله في فعلاه جعل عينهم مفتحة وجعلهم أيضا يتقلبون يمينا وشمالا حتى لا تأكل الأرض أجسادهم وكانت يريح تدخل لهم من الفجوة وأيضا الشمس فتحسبهم أيطاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم لا ستنذرعيه بالوسيد يعني على أمام أمام بوابة فوهة الكهف بالوصيد لو التطلعت عليهم لا وليت منهم شرارا ولا ملئت منهم رعبا لو التطلعت عليهم ورأت منهم هذا التخلب ورأت فيهم هذا هذه الآيات العجيبة لا منهم ولا فررت منهم ولذلك قال الله تعالى لا وليت منهم شرارا ولا ملئت ولا ملئت منهم وهكذا من قدرة الله دل فعلاء أنه ملأهم هيبة يرعب من رآهم حتى لا يدخل أحد عليهم لتتم معجزة الله في فعلاء وإظهار أن الله في فعلاء يبعث من في القبور وأن الله في فعلاء يبعث الخلائق ليوم تجتمع فيه الخصوم عند رب العالمين قال وكذلك وكذلك بعثناهم أي وكما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم من تلكن يعني أنا يعني أمتناهم ثم أحياينه وكذلك بعثناهم وهذه أيضا فيها أدلة كما قلت على خضرة الله دل في علا على البعث بعد أن شو قال الله جل في علا كما بدأنا أول خلق نعيده وبعثنا علينا إن كنا فاعلين فاعل كنا فاعلين قال الله جل في علا الذين كفروا ألا يبعثون قل بل وربي لا تبعثنا ثم ننبئنا بما عملتم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم هذا في ظنهم في ظنهم دخلوا نهارا واستيقظوا ليلا أو دخلوا ليلاً واستيقظوا نهارا فهم قالوا يعني ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم في ظنهم وهذه أيضا من عظيم رحمة الله ذلك في علام عظيم فضرة الله وكذلك بعثناهم بيتشاءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقهم هذه الى المدينه شفونا ايضا تمام التسليم لله الذي لا فعل له وعلم ان ارواحهم التي يقبضها والله لا فعل له كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وكان قد يعني في التعريس في في الليل لينام فقال من يحرس علينا الليل قال بلال انا فاكد عليه ثم نام بلال ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فقال بلال رضي الله عنه وارضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اين الليل يا بلال فقال له بلال أخذ بروحي من أخذ بروحك يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عيبنا أبي طالب قال له لما من تقم من الليل قال أروحنا بيد الله إن شاء بعثها وإن شاء قبضها فمر, فمر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذي ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل نعم. وقالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وهذه أيضا أخذ منها الفقهاء جواز الوكالة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أخذ منها العلماء جواز الوكالة فقد وكلوا أحدهم أن يشتري لهم قال فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر الطعام الذي تشتونه ويأتي به الأطيب طعاما. قال فلننظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بلطف منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أ يكون متخفيا وأني أكون بلطف حتى يعني لا يقوم علي لا تقوم عليه الدنيا ولا تقعد لأن الملك ومن معه الجميع يبحثون عنهم والجميع يريدون الانتقام منهم فقط لأنهم ما نقموا إلا أنهم إيش قالوا ربنا الله هذا الذي لقموه منهم أنهم أحدوا ربهم جل في علاؤهم على على شركهم قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا نعم إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم إما بالسنه الحداد كسب وشتائم وتنقيص وتقريع وتوبيخ هذا لتوحيدهم إن يظ... إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم اعادتكم في ملتهم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم هنا يعني المعنى انهم يجبروهم على على الكفر والاجبار على الكفر هنا فيها فيها دلاله واضحه جدا هنا على انهم ما كان عندهم الاكرام وحكم الاكرام ما كان عندهم ذاك الاكرام ما كان عندهم والا في حكم الكراه انه المكره لا يؤاخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن مت الخطا نسيان المستكره عليه وقول لا دفع لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا ولن تفلحوا إذن أبدا فأنتم فلحوا إذن أبدا إن كفرتم لن تفلحوا إذن أبدا شفون لونا على التأبيدي عدم الفلاح لأن الشرك يستوجب ويستلزم الخلوص الناق ف الله تعالى أن الله لا يغفر عشفا كبيرا فالمدونة ذلك من يشاء ف الله تعالى وصية الذين كفروا لأنهم زومرة حتى إذا جاءوها ففتح أبو وقال لهم خزانته عليهم يأتكم رسل منكم ماتلون عليكم أي خصون يأتون لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين يدخلوا أبواب جهنم فيها فبإستنسف المتكبرين وقال خالدين فيها قال إنهم إن أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك وهذه أيضا فيها دلاله على أنه أنه لا يفلح من كفر بالله جل في علاه ولا يفلح من اشرك بالله جل في علاه. قال ولن تفلحوا اذا ابدئتم رجعت في دينهم لم تسعدوا في الدنيا ولا في الاخره قال الله تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرؤان فقالوا ابنوا عليه ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرئ من نتخذن عليه مسجدا قال الله تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وكذلك اعثرنا عليهم قد عثروا عليهم ليعلموا أن الله جل وعلا يبعث من في القبول وأن الله قادر على إعادة الأرواح في الأجساد وأن المعاد كالمبدأ كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أي في الساعة وأن الله دل في يبعث من في القبور وأنهم جميعا يدي تبعون بنادى الله دل في علاء يفسر الخطاب ويفصل القضاء بينهم وليس منهم من أحد إلا وسيكلم الله وليس بينه بينه ترجمات وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا قريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابن عريم بهم ان وعد الله حق في القيامه وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها ولا شك فيها فان الله لافعل قادما على على البعث بعد بعد ان شقاله يتنازعون بينهم امرهم يعني هؤلاء من ويتنازعون فيهم لأن المدة, المدة لست بل هنا ثلاثمئة سنة وأبسر بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم هذا بعد ما ماتوا لانه بعد ما علموا بمكانهم وعرفوه ودخلوا عليهم والبعض قال ما دخلوا عليهم بعد ما علموا بهم ما استطاع أن يراهم بعد ذلك أماتهم الله جل في علاه فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابن عليهم بنيانا يعني استروهم من الناس فأن تجعلوهم وراء ذلك البنيان وهذا القول الذي قاله الملوك وأصحاب الشرك والكفر الذين كانوا يعني في القرية وقيل بل الذين أسلموا حين رأوا أهل الكهف لأنها كانت آية عظيمة على مثلها يؤمن الناس فآمن بعض الناس بالله جل في علاه قالت تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال قال الذين غلبوا على أمرهم يعني المطاعين والرؤساء فهم الملك وأصحابه مؤمنون اتخذوا عليهم مسجدا وقال سعيد ابن جبئ يعني بني عليهم, أو عليهم الملك بيعة طبعا هذا هذا يستدل به من يقول بسُنِيَّة بناء المساجد على القبور يعني هذه الآية شبهة عندما يقول بسُنِيَّة بناء المساجد على القبور وبناء المساجد على القبور حرام من اهل المساجد على القبور حرام بل هي كبيره من الكبائر بل هي شرك او وسيله الى قال الله جل جلا في علاه وما اتاكم الرسول فاخذوه مما انعم عليكم في الصحيحين ابي هريره رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الذي نصار اتخذوا قبور انبياء مساجد اني اناهكم عن ذلك حيث عيشه حديث انس كل او مسلمه فهذه الاحاديث كلها برمتها جاءت بتحريم بناء المساجد على على القبور النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمو سلمة أنها رأت كنيسة في الحبشة فيها البناء وفيها التصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه هذه القبور بنوا عليه هذه تصوروا تلك التصوير وبنوا عليه هذه المسجد. وعائشه رضي الله عنها وارضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يضع يده على الركعه الماء ويقطر الماء على على راسه فقطر الماء على راسه ويقول سبحان الله يقول سبحان الله إن للموت لسكرت لكنه قال في مرض موته هذا قال ألا لعنه الله على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا اني انهاكم عن ذلك قالت عائشه لولا ذلك لابرز قبره لولا ذلك لأبرز قبره قال قال الله جل جل في علان قال الذين غلبوا على امرئ من اتخذنا عليه مسجدا وأما الرد على هذه الشبهه التي تمسكون بها قال الذين غلبوا على امرئ قال الذين غلبوا على أمرهم في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الذين غلبوا على أمرهم أصحاب السطوة والكلمة يعني المسالة جاءت إجبارا ما جاءت اختيارا قال الذين غلب على مريم لان اتخذنا عليه المسجده وفي النهايه لو قلنا حتى بأنه على الجواز فان اذا قلنا بانه على الجواز فاننا نقول شرع من قبلنا ليس شرع لنا لا سيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد الصالحين الحسنى أحسن الله عليكم أعظمكم الله عما فاتكم خيرا عظيم ربويات الله جل في علاه الآيات على البحث والنشر صحبه الاخيار مؤثرة ذكر الكلب معهم لأن كان مصاحبا له اذا اراد الله شيئا هيا له اسبابا صحه الوكاله كم كينه، نخمس تلاتة ثير لو في أسئلة في الظنه قبله، آه والله سكينة نخمس تفضل يا استاذ نعيم